عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤده والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة